قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمة فإن أقوام يقولون ويفعلون أمورا هم مجتهدون فيها وقد أخطأوا فتبلغ أقوام يظنون أنهم تأمدوا فيها الزنب أو يظنون أنهم لا يعبرون بالخطأ وهم أيضا مجتهدون مخطعون فيكون هذا مجتهد مخطئا في فعله وهذا مجتهد مخطئا في إنكاره والكل مغفور لهم وقد يكون أحدهما مذنبا كما قد يكونان جميعا مذنبين وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشرق الأمور محبتاتها وكل بدأة ضلالة والواحد من هؤلاء قد يعطى تصرفا بالأمر والنهر فيولي ويأزل ويعطي ويناء فيضم الضان وأن هذا كمال وإنما يكون كمالا إذا كان موافقا للأمر فيكون طاءة لله وإلا فهو من جنس الملك وفعال الملك إما ذنب وإما أفن وإما طاءة والخلفاء الواشدون أفعانهم طاعة وعبادة وهم أتباع العبد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي طريق السابقين المقربين وأما طريق الملوك العادلين فإما طاعة وإما عفو وهي طريقة الأنبياء الملوك وطريقة الأبرار أصحاب اليمين وأما طريقة الملوك الظالمين فتتضمن المعاصر وهي طريقة الظالمين لأنفسهم قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين افطفلنا من عبادنا ومن ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فلا يخرج الواحد من المؤمنين عن أن يكون من أحد هذه الأصناف إما ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما سادق للخيرات وخوارق العادات إما مكاشفة وهي من جنس العلم الخارق وإما تصرف وهي من جنس القدرة الخارقة وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام الثلاثة فصل وقد تهرق الناس في هذا المقام الذي هو غاية مطالب العباد فطائفة من الفلاسفة ونحوهم يضمون أن كمال النفس في مجرد العلم. ويجعلون العلم الذي به يكون ما يعرفونه هم من علم ما بعد الطبيعة ما بعد الطبيعة يجعلون العبادات رياضة لأخلاق النفس حتى تستعد للعلم فتصير, فتصير النفس آلما, آلما معقولا موازيا للآلم الموجود وهؤلاء الضالون ذا الكافرون من وجوه منها أنهم اعتقدوا الكمال في مجرد العلم كما اعتقد جهن والصالحي والأشعري في مشهور من قوله وأكثر أتبائه أن الإيمان مجرد العلم لكن المتثلثة أسوأ حالا من الجهنية فإن الجهنية يجعلون الإيمان هو العلم بالله وأولئك يجعلون كمال المسجد أن تعلم الوجود المطلق من حيث هو وجود والمطلق, والمطلق بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأيان والمطلق لا بشرق لا يوجد أيضا في الخارج إلا معينا وإن علموا الوجود الكلية المنقسمة إلى واجبا وممكن فليس لمألوم علمهم مدودا في الخارج وهكذا من تصوف وتأله على طريقته كابن عربي وابن السبعين ونحوهما وأيضا فإن الجهمية مقرون بالرسل وبما جاءوا به من حيث الجل مقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وغير ذلك مما جاءت به الرسل بخلاف متفلسفة وبالجنة فكمال النفس ليس في مجرد العلم بل لابد مع العلم بالله من محبته وعبادته والإنابة إليه فهذا عمل نفس وإرادتها وذاك علمها ومعرفتها الوجه الثاني أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به النفس هو علمهم وكثير منهم وكثير منه جهد اللائم الثالث أنهم لم يعرف العلم الإله الذي جاءت بها الرسل وهو العلم الأعلى الذي تكمل به النفس مع العلم بالموجبه الرابع أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلم سقطت عليهم واجبات الشرع وأضيحت لهم محظماته وهذه طريقة الباطنية من الإسماعيلية وغيرهم مثل أبي عقوب السهستان صاحب الأقاليب الملكوتية وعمثاله وطريقة من وفطه من ملاحظة الصوفية الذين يتأولون قوله ويعبد ربك حتى يأتيك اليقين إنك تعمل حتى يحصل لك العلم فإذا حصل العلم سقط عنك العمل وقد قول للجنالد إن أطوالا يقولون إنهم يصلون من طريق البر الى ان تسقط عنهم الفرائضة وتباح لهم المحارم او نحو هذا الكلام فقال الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر احسن حالا من هذا صح بسم الله الرحمن الرحيم وحيد لله الصلاة والسلام ورسول الله على آله وصحبه ومن وآله وبعد قوشف السلام رحمه الله وهذا من السباب تقع بين الأمة أخوص كلام مؤلف رحمه الله أن الكذيب من الفتر والخلاف تجد أن الطرفين المختلفين يكون أحدهم يعني مجتهدا في مسألته وكل آخر مجتهدا في المكاية عليه والذي يحصل لأنه يحصل كما ذكر الشيخ غير يحصل بلي فهذا المجتهد المساله هذه ان يعني هذا تحرر جدا لا اثبت عمر بنا ورا هذا الشهاده الانتصار بده يكون يصير الموجات البيار اللي ترى ليس يصير الموجات يمشي دج وادانه نسينا نشرح انه مثل ما دام مشاعب ان هذا المجتهد المقتد هو يكون احده عندهم بعض الحق وبعض الحق يحصل يحفر هو آه البغي آه والإدوان وهذا قال مثل المؤلف رحمة بن معرض جعلت قسم يكون هذا المجتهد مخطئا في الهيلة مش لهذا العميدة عليه إسم ولا حرط مدى من تحرى واجتهد وبدل قصارى جهد فيها المسألة طيب هذا المجتهد مخطئا في إنجاره ولكل نغبرون نعم هذا صنف الصنف الثاني وقد يكون أحدهما مجنبا هذا صنف الثاني والثالث يكون المجنب إما الفاعل وإما المنكر وقد يكون لجميع المجنبين الفاعل والمنكر هذا أشار له الشيء رحمة الله في الاقتضاء الجزء الأول 25 ومنها فقال رحمه الله وعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورد الأهواء فجده من هذا الضرب وهو يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر فأتجد يحصل لباغي المخالب كهدب على الحق فهذا لا يوجد إشهد من أننا عليه وإن كان إشهد في بعض الكلامه طيب هذا كلامه الرحمن بالاقتضاء قوله رحمه الله والواحد من هؤلاء قد يعفى تصرفا قد يكون صعب هذا الأمر له يعني شوكا وله أمر ونهي لكن الأمر ولا يكون أمر ونهي لا يعني يكونيش أن يكون مصيبا ولا يلقى عنهيش فهو من جنس الملك وأفعال الملك إما دنبه وإما عفو وإما طاعه ليس كل من كان يمتصرف يكونيش يكون ليش مصيبا أولا لما قال رحمه الله فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وإبادهم أثناء العبد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تكونوا من ربيل هذا في غير موضن أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن العبد الرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام هو أخ من الملك من الملك من الملك الرسول حيه سلمان عليه السلام في الشيخ في, في, في النبوات وفي أيضا الإضاحة الدلالة ذكر المقربة بين بي بي بي بينه هو شك أنه عليه الصلاة والمختار أن يكون عبد الرسول فهذا أكمل وأتم من حال سليمان عليه السلام الذي كان ملكا رسولا عليه السلام قال رحمه الله وخوارق العادات إما مكاشفة وإما تصرف هذا سبق المرة في شرح التحاوية في شرح التحاوية الذي نقلها على الشيخ الإسلام في قاعدة المعجزات والكرمات المجلد وجلد الحادي أشر صفحة أحدى أشر وثلاث مئة في الصفادية الأول ثلاثة وثمانين ومئة وأن العادات سوى كانت من آيات الأمليا أو بعجزات الأنبياء أو من كرمات الأولية ترجع إلى هذه الأخصال الثلاث وهي العلم والقدرة واللينة ربما أن الشيخ رحي ملتك مع مربينا اختصرها في فلمتين قال العلم العلم القدرة القدرة على هي هي, هي, هي هي العلمة فالمقصود سواء كان تناهي أو او يانها ذاتين المعنى قريب قال إن كنا اما مكاشفه الان هو هذا المكاشفه يعني انكشف لهم المعاني غيره وقت كون الشيخ رحمه الله اشار الى هذه الوسطيه لما قرر اثبات كرامات الاولياء لما من عيش وإما لهم انكشفات وين ما تصرف ماشي هو قدر على الترك قال المجلس لقدرة الخارقة واصحابه لا أخذون على أقسام الثلاثة قولوا لا أخذون على أقسام الثلاثة ماذا لي بالأقسام الثلاثة؟ هم؟ نعم؟ أحسنتم أنه ومكاد لو خارق العادة فقد يكون يعني, يعني له توابن وقد يكون هذا الخارق يعني يترطب على العقاف يكون ليش؟ لا له ولا عليه فبعض النظر كان يكون خارق العادة يعني تخلق له عادة وأيضا يكون عاثم والشيخ الإيمانون لما ذكر أقسام الناس في التدمرية أقسامهم في العباد والاستعانة وذكر أصحابه الاستعانة بالعبادة وقال إن أحدهم يطحان يطحانا ويطال في الخارق العادة لكن لم يعيش قد لم يعيش لأن العقل يعيش العقل والتقوى والتقوى قال رحمه الله تفاصل وقد تفرق الناس ذكر رحمه الله من طائفة الفلاسل وشيك تعدف انه في هذه المسألة من ما جاء في كتاب الإيمان الأوسط تحقق الزهر علي الدكتور علي 28400 وفي الصفادية الجزء الثاني 33 في حالات منكوا في وقتها الإيمان الأوسطة 28400 والصفادية الجزء الثاني صلحت اهلي ما يوسط 98 تحقيق فريز زهراني ورحمه لوظمون ان اكبال النفسي العلم هكذا زعوا ويجعلون العلم اللبيني هيكم هو علم بعد الطبيعة يسمونها بلغة الامتة مزيقة ما وراءه يشكم وراء الطبيعة وجعلون العبادات رياضة لاخلق السادة وصوق المردين ان هؤلاء الفلاسفة جعلوا العبادة مسئلة وجاء في من الخناق الغايه في قيود العباد هنا غير من اجل ايش تهذيب الاخلاق وانا اذكر الشيخ احمد الله في الجواب الصالح رساله وقال حتى نستعد للعنده فوز النفس لعالم من اقوال موازي للعالم المادي الى قال هؤلاء ضمنوا بالكازوليو خالي من ذكرها المؤثر في الضم هذا ذكر ايضا قريب من هذا في الدرسه الثالثه 74 100 دلالهم من الوجه الأول لما قال أنهم اعتقدوا كمال في مجرد العلم كما اعتقده جهم الصالح طبعا شيخنا عبارة فيه تجوز وإنه هو في نطل آخر قال الجهمية خير منهم الجهمية خير من إيش من الفلاشة فهؤلاء جعلوا الكمال بمجرد العلم وإذا كان الجهم طبعا الصالحين هم يعني لما قالوا إن الإيمان هو المعرفة ويجب ان السيره فر يكفرونهم اللي مع احمد وكيا آآ... اللي مع احمد وكيا وابو عبيد سلام يكفرون زعم ان قناه الايمان هي المعرفه فهم انك من خلع الايمان هو آه هو مجرد العلم وذاك كان فاسد الترايا والشرع خلى الايمان هو الامن وايضا ترد به طبيعه النفس البشريه النفس البشريه هي قوه وعنته ما قسم مره ليك وصلنا هنقوم حنين هنقوم عشه على العمليه هو الاول الانبي هو الابصار انا ايضا مايش يقول جوه سيام من نفس العلم ولا تحصل مجرد علم بل العلم مشروط بها العلم مشروط في, في, في السعد لكن هل السعد هو العلم كل الترتيب هذا يا زلمة لازم هم ليش هم مش قلناش هم مش قلناش في علم الله خالص لا هم هم خصيب العلم العلم ما قصد بالعلم حتى لو ارادوا به نعزه بالله هذا ليس راس ايمان صح لا هم نفس من العلم جنس العلم خلص ياتي معنا في وجه ثالث والثاني ما كل إنش ما لا ما كل إنش صحيح قالت ما اعتقد وجهب الصالحي الصالح هنا هو بالخزين على مثل الجهم في المسألة والأشعري في المشهور من قوله طبعا الأشعري في من قوله هذا مربنا في الإيمان العوسط أن الأشعري في, في قوله المشهور هو على طريقة الجهم ولقى للشيخ عيونه في كتاب الإيمان الكبير ونصر على إحجاري مذهب جاب فهذا عنه وهذا الذي كما ذكر الشيخ أيضا نصره القاضي أبو بكر الباقلاني وأيضا نصره أبو المعالي الجريبي أما القول الآخر فهو ليس مشهورا عنه كما بيه الشيخ وهو كان آخر أمره هو قوله في كتابه في الكتاب الإبانة في الكتاب الإبانة قرر رحمه الله أن الإيمان قوله وعمل على طريقة السالفة على طريقة الإمام أحمد وغيره من الأمة السالفة هذا أيضا ربنا في الأوسط 79 أربع مئة طيب قال متفاسنة أسوأ حالة من الجامعة نعم شكرا لهم أسوأ حالة. وفي الأوسط قال أيضا هم أسوأ حالة طبعا من أهل الكتاب من اليهود النصارى وأن المتغنسفة يقوم جمح بين جهن النصارى وفي دوره أيهود وفي دور اليهود وكانوا متربدون بين جهن البسيط والمركب هذا كله في العوسة ثانية سيارة عامية فالمقصود أنهم ان ان ان الآن هم أسود من جهنية وسموا الكتاب وفي في الكتاب قال هم شروا من, من المشركين وأنهم جمعوا الشر كله ها ولا عن فلاسفة الذين يقالوا بأن كمال الهصف مجرد يشأل علم طيب قالوا وأولئك يجعلون كمال نسل أن تعلم الوجود المطلق هذا هو العلم عندهم أن تعلم الوجود المطلق فهم بالنسبة لعلمهم بالله هم يجعلون الله تعالى ماذا؟ ودود المطلق ايش مع الوجود المطلق بيجا جاء يكرم شيخ الغزالي في التدمري في, في اولياء ان الوجود المطلق هو يش المجرد عن كل شيء عن كل صفه فمشروطنا ان على وجود لا في كل وجود الرب وجود مطلق بشرفه اطلاق كان مثل شرفه اطلاق كما هو بين وواضح بمعنى ايش انه الله وسلب عن الله تعالى كل اسم وصفه فحد يتناول اثبت اسم او صفه يلزم بذلك التركيد الممتنع ويحتاجوا للتركيب انا طبعا ما يغنون ظليم ولا كبيره طبعا الشيخ تكلم عنها لا زائد اخوان انتم الان تقولون الله تعالى عقل واعقل ومعقول وعشق واعشق ومشوق ولذيذ والتنزيلات ده افريش المفهوم من هذا والمفهوم من هذا انت الحين تصحون الله تعالى بالمقاييس وتقولون هذا ايش ليس عشق تركيب متين فمجرد صفات الكمال العلم والقدره والصنع صفه هذا ايش هذا طالع عم يقول قد له نعو كبيره هذا هو المطلق بشرط لا هناك مصطلح يقابلها يعني قريب منها كما ذكر عند الشيخ المطلق لا بشرط هذا المطلق لا مش مثل في السبعينيه المطلق لا هذا من المطلق بشرط البلاق. لكن المطلق بشرط الاطلاق انه ما يكون مشذذ لكن هذا المطلق لا بشرط يمكن ان يوجد انا معناتها اذا ماشي مطلق النظام العائلي معين لا بد النظام حتى ينتقل الشيء بالعالم من اذهال العالم العيال ما بده نييش لا بده مقيم ولا بده قيد لا بده مقيد لما تبدا الانسان هذا هو بده ذهني حتى يكون مزيد الخارج لا بده يعيش تعين وتقييد وتخصص ولا نفس الانسان فان أقصد أبو فلان أقصد عبد العزيز أقصد زيل أقصد عمر نعم فلح نقول هكذا من تصوف هو على طريقتهم يعني بالعربي يعني يجمع بين بين الفلسفة وبين التصوف لكن فلا بقين الشيخ رحمه رمان إيش اللي بيقلب على ابن عربي التصوف ولا فلسفة فلسف, فلسف ابن عربي ابن عربي التصوف اينا فكري يسمي الشيخ يقول متصوف ايش متفلسفي يعني الاصلي الصنعجي هنا راح يعمل عكس بيقولوا هما ليش هذا شيء ذو جوش متصوف اي نعم في يعني نشطنا ان صوفي بالدرجه الاولى يعني هو صوفيه سبق المره دينا ان صوفيتها كما بالشيخ فيها رد على حزب الشاذلي انه ما اعطى لقب السنه ومن اللي سمى شيخ صوفيه فيه. عن الحديث كالفضيل والجنيد رحمه الله عليهم جنيا وعندهم صوفية المتكلمين كقشيري مثلا أو بدلا منصر على أجادته من قبل المحاسب وعندهم صوفيته المتواصل من نام ثلاث أب العربي سبين طبعا مؤسوأ أبن سبين هو خس وأخبت من أبن سبين كلهم, كلهم يعني في الوصول يعني يجمع من القبح والكفر والفندقة والردة مغلبة إلا أن هذا الكفر القبيح دركات فابن سبيلين كما وجد الشيخ رحمه الله وأخبث من الأثنين معنه هو إيش الفاجر الفاجر قتل بيساني فأش بحوال أبناء بغادة يعني حني يرتقي حتى يكون إيش صديقا وينتكت حتى يكون إيش أخبث من إبليس فأتبعهم في وقت هذا فأتبعه الشيطان صار الشيطان ايش نفس الله علي صار الشيطان ماذا طيب تاني من الكلام في المسألة قال رحمه الله موجد ثاني أنه ظنّن العلم الذي تكوي به نفسه وعلمه وكثير منه جهة العلم يقول الشيء رحمه في تربيه ذلك قال كمال هو مجرد أن يألم المبيد على ما هو عليه هذا عندهم أن يألم المبيد على ما عليه وجعل جنس الاخلاق والعبادات والاعمال وسيله الى المعينه للغرض انه امر من في كلامهم في الصبغيه هو الجواب الصحيح يعني صارت الاخلاق هي هي قال الشيخ فافتخف بجنس المحبه والعباده هنا صارت عبادته ليش هنا نجرب حتى ايش هنا ليش من اجل ترغيب الاخلاق كتبه الغد الشالدي تحقيق العمران صفحه 461 وجاء ايضا هذا الكلام في الفتاوى الثاني 94 وايضا جاء في النقصف الاول 37 و 120 قال رحمة الأستاذ انهم لم يأرفوا أن العلم الملاحي. لا نعم هؤلاء لم يأرفوا سبقا مرضنا تذكروني او يكر بعضكم ان, أن الفلاسفة فلسفه النبي ان انتقلت الى على يعني على ابن سينا الحفيد وهو والصراحه بان فلسفه ارسطو وان موسى كان يشك كان النبي عثمان و النبي عثمان و من قبل هؤلاء الانبياء عليهم السلام ودخل في الشام كما ذكر الشيخ في, في غير منطق ناخذ منطقه في, في كثير مسمى نقول منطقه وير ففلسفه ان انتقلت البلاد المسلمين في ايش والهلية لابد انتم اتمنى ارسطه اما الذين من قبل ذكر شهرهم اربعة منهم اضار سقراط منهم فتاورس وذكر ثلين منهم هذا يعني, يعني دخل الشام وملاقوا الانبياء واتفاع الانبياء قال ساده لم يأذر عمل الناعل الجاهز بالرسل الذي تقل بالنسب مع العمل الدموج هذا بيد الشيخ رحمه الله في الدار قال لو كان في من نفسه في مجهد العلم فليس هو أي علم وإنم العلم بالله تعالى ومطلال يعملهم أنه حصلهم العلم بالوجود وهذا باطل فإن كلامهم في الإلهيات مع قلته فالضلال وغلب نعم كلام من في الإلهيات شريح مع ذلك أيضا هذا الشريح ماذا يغلب عليه ماذا يغلب عليه الضلال اللهم نبنسين لما يعني يعني أنه سالك مسجد الفلسفة لا يعني ايش هو الذي استفاد من علوم الإسلام وصار له كلام للعيات ولا أمثاله ولا ماتاله غالب كلامه في الطبيعية في وفي علم الفلاة وعلم الهياة طيب مقابل الجديد واضحة لقد قبل أمثال الزعب قام برونه بحصنه ذلك كانوا سكرت أنهم واجباتهم ايه وهو فديد يعني مثلا الفلاسفة ممن يعني ينتهج منه الباطن بثما عارقنا عن أبي سينة الذي كان يقول أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيلي هو يعني يعترف بأني نجف من أتباع الحاكم العبيلي اللي يسمونه الحاكم بأمر الله وكان من زناتقة الباطنية الذين أكروا أدنصاهم الذين يستحلون المحرمات ويمكرون الواجبات قال أبي كبه طريقة الباطن السماعلي من أبي عقوب بأطوال الباطنية وهناك كتاب الأقاليد الملكوتية وهناك كتاب افتخار مطوعة والبطنية المعاصرين يعطلون بكتب هؤلاء الذين عدقها من أمثال عارف تامر وغيرهم تجد هذا الكتب يعطن عارف تامر هذا يعني هذا المجلس هذا يعني يتمنى طبعة ونشأ وتحقيق كتب هؤلاء البطنين من الكتاب الافتخار يبيعقوب هنا في كتابي كما ذكر الشيخ رحمه الله في الصفرية هذا هو 6-7-7 في تأويلات داطنية التي هي يحضر الواجبات فالصلاة الخمس ما فيهش قصرة الخمس ومنها الصلاة هي معرفة هيش الأسرار إلى آخر الصلاة والإمساك على الأسرار فالصلاة هي أن يعرف أسراره والصلاة يمسك على أسراره والحد وزيارته أشيوخ بالآخر هذه التأويلات الباطلة وأيضا أبو يحقوب السوج الثاني في كتاب هذا أو في بعض المقالات في كتابه الأقاليد ذكر شيئا هو من صرح بي بنفي النفي والإتماءة عن الله يعني قال بسند النقيضين أن الله تعالى إيش؟ لا عالم ولا, ولا جاهل لا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت بالصلاة فيهم فسبه الله تعالى بيش لماذا لم يقوله عن الله تعالى أنه لا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ملك شبهناك عليه بالمعدوم والممتنع نعم منشن الصلاه يعني هذا اقبح من التشبيه لا لا صرح بي يعني مو عن كما تعلمون حاله ان يجب مجال كده لكن انا بهذا صرح ايش بين في بين في النقدين قال الشافعي يبون عن ان لا تنا الثبوت والانتقال هذا كله في الاول 76 و100 يعني لما يقول هؤلاء الزناتق ربك حتى يأتي لأقيم وأن الأقيم إذا وصل إليه سقط عنه التكريف هذا يعني كفر صراح وبين ولكن عندك مقارة الجنيد وفي مرة ذكر شيخ مقارة ظهل أبي عنير ونمارك في مما لما صير عن هذه الصمت أنهم يقولون أنهم إذا يعني إذا, إذا وصلوا إلى مقام لسمون الأقيم نعم انهم يعني تسقط عن عذبات وانهم بهذا وصلوا فقال رحمه الله وصلوا الى ماذا قال وصلوا الى سكر وصلوا الى سكر عذب الله وشيخ في معطن يعني يقول ان هؤلاء صادق ربهم المثل يقول الشيخ مدعا في حتى صار المثل يضربوا بهم فيقول الشخص رسائله انهم استحنوا حرمتي انهم استحنوا حرمتي كاستحلال فلاسفة محضورات الشرع يصار هذا ايش؟ صوره مثل العيش صوره مثل يعني الشخص العيش ها وانا استحن يعني اذاي استحن حرمته فاستحلال محظورات الشرائع كان بالسعوديه الثاني واحد و200 وش يتكلم عليه عن على نباط يعني ابيك تتكلم في الدر الخامس 23 و300 ومن هؤلاء من يكون طلبه للمقاشفة ونحفها من العين من المطلبي لما خرب الله عليه ويقول في دعا الله من يسألك العثم ذات الحركات والسجنات والخطرات والإرادات والكلمات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة القيوب وأصل المتفلسفة أن الفلسفة التي هي الكمال عندهم هي التشبه بالإله على قدر الطاقة وهم يقولون ان حركات الافلات لعجن التشبه بالاول وعلى هذا بنى ابو حامد كتابه وعلى هذا بنى ابو حامد كتابه في شرح الأسماء الحسنى وتخلق العبد باخلاق الله وانكر ذلك عليه المازري وغيره وقال ليس لله خلق صنف يتخلق به العبد وأدل أبو الحكم نبي برجان اللفظ التخلق إلى لفظ التأبد وعلى هذا الأصل فالسفيدان بن العربي معنى ولي الله وأنه متشبه به متخلق بأخلاقه كما يفسر أبو حامد التقرب من الله بالتشبه به وابن العربي ونحوه يجعلون الولي أفضل منه النبي بناء على أصوله من فلسفية الاتحادية وطائفة أخرى عندهم أن الكمال في القدرة والسلطان والتصرح في الوجود بنفاذ الأمر والنهي إما بالموت والولاية وإما بالباطن وتكون عبادتهم ومجاهدتهم كذلك وكثير من هؤلاء يدخلوا في الشرك والسحر فيأبدوا الكواتب والأصنام لتعينه الشياطين على مقاصده وهؤلاء يظلوا ويجهروا من الذين قبلهم وعامة من يأبد الله لطلب خوارق العادات يكون فيه نصيب من هذا ولهذا كان منهم من يموت فاسقا ومسلوبا وكلهم دمال جغال وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين فيدخلون في أطوال في في وأعمال من الشرك والسحر ليستعين بالشياطين على ما يطلبونه من, الاخ... من الإخبار بالأمور الغائدة وعلى ما ينفض به تصرفهم في العالم وأن الحق المبين فهو أن كمال الإنسان في أن يعبد الله علما وعملا كما أمره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون وهم أولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كما بالقوة النظرية العلمية والقوة الإرابية العملية كما قالت تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وقال تعالى والنجم إذا هوى ما أضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهواء هو إلا وهي نوحى وقال تعالى اهدين الصراط المستقيم صراط الذين أن أمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا لا يضل ولا يشقى وقال تعالى أولئك على هدى من قبلهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وفائه وقال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا ما وجد في صلى الله على محمد الندين وآله وصدر سليما كثيرا اللهم صلى الله عليه قول رحمه الله من, من يكون طلبه المكاشف ونحوه من أعظم من طلبه المفرق يعني تصبح يعني يصبح خارق العادة ومنها المكاشفات تصبح إيش هي غايته وهي مقصوده والشيخ رحمه الله تحكي عن هذا الصينف يعني هؤلاء الذين يكون أهم عنده غايته وإيش أن يحصله إيش خارق العادة ومن ذلك تتلفع المكاشفات فقال رحمه الله في الرد على حزب الشالي من كان مطلوبه المكاشفة مطلوبه صار مقصوده من كان مطلوبه المكاشف والتأثير لأجل الاستعناء على الناس يعني من أجل الاستعناء علي المجتمين قال في أخير هو يعقبه الله بنقيب قصده فعقبه الله ليش بنقيب قصده ومن كان في أصل مقصده وإن كان في أصل مقصده فلابد أن يستعملها فيما نهر الله بعد نسأل الله العافية إذا كان مقصودة هالمكاشفات أو تلك الخوالق فلابد يعني إيش أن يستعمل إيش فيما نهر الله تعالى. هكذا في الرد على حزب الشاد لتحقيق الأمراض صفحة 24 ذكر عندك شيء من يعني نسأل عافية من أدايتهم وهذا الدعاء هو من أداية حزب الشادري مش شهر عامل أعطان فيه فيه نقد هذا الدعاء الفاسد والذي فيه اعتباعهم ظاهر تجيبون فيه رد على حزب الشادري من صفحة 12 إلى صفحة 27 يعني رد على هذا الدعاء اللهم يسألك العصم في الحركات والسكنات إلى آخر فالشيخ بني الفساد هذا وقال أول من هذا الدعاء يعني يناقض قولهم انك حسبي كانوا الان لا ندعون الله دوام نسالك وهذا الصوف غيرهم ففي احيان ايش يحتفلون بالدعاء ولا كره الدعاء كما مرض العصبيه في جمله انا ماشي انا يفتون الدعاء يقولون انه بعضهم الف كتاب في افتاد الدعاء وبعض يقولك امر من الشر تحول بالدعاء ايش في مقام الخواص يعني الدعاء هذا والاعاده صار صار عبد بلها علة وعاربا وعائقا وهم يعني يكرون العبارة اللي اشعرها الشيخنا علمه بحالي يعني عن سؤالي فأنت من أدد اللهم من يسألك وأنت من تقول علمه بحالي. هذا أمر أيضا الاعتداء في الجهة واضح لما يقول اللهم من يسألك في الحركات إلى آخر إلى عرض فهذا في وقت داعلي المدع للقلوبية لأنه لاحظة إيش من الشفوف والظلور هم استاتره قلوب عن مطالعة الغيوب هو الآن يريد ماذا؟ يريد أن يطلع الغيب ويرد إيش أن تزول إيش هذه السكرا... السكنات والحركات وال... يقول يعني... الإسلام لهذا الاعتداء في الدعاء وأنه سأل ما هم الخصائص الإنلاعية لأنه لاحظة إيش طلب رفعش الوغان الساترة عن مطالعة الغيوب تقول شيخ رحمه الله مولانا الشاذليه نتبع الشاذلي من يقول ان الغوث يعلم ما يعلم الله صلى الله عليه يعني يعني الله عليه ما يقول انه يعلم الغيب كل ما يعلم الغيب يعلمهش هذا الغوث وقال الشيخ رحمه الله هذا نفس احد من البشر انه مش يعلم الغيب كله وذكرنا ان عليه الصلاه والسلام لما كان يقول لكم تخصصوننا يخفى عليه وما يخفى عليه الصلاة والسلام يخفى عليه وهده تقال لسليمان عليه السلام والسلام أحطه لما لم تخط به قالوا أصل هنا المتفنسبة أو الفنسبة كما مر بنايضه في شرط حولي ترشيخ الفنسبة هي التشبه بالإله كما يقول على قدر الطاقة وهذا من التنقلات هما لقاء التنهر بنا قبل قليل هو في غاية التعظيم يمثلون جميع الأسماء الصفات من التركيز المتنم ثم يقولون الفلسفة هي التشبه أن تتشبه بالإله فتلحوا الآن يجب أن أقول بين قاية التعظيم وغاية إيش؟ التمثيل التشبه بالإله أن المخلوق تتشبه بإيش؟ بل على قدر إيش؟ على قدر طاقته الشيخ رحمه الله بيّن لك أن أبا حامد مع أنه نقض الفلاسر وكفّرهم لكنهم كما ذكر الشيخ غير نوثا تجد أن ينقد الفلاسر ثم يجد يقول بقولهم يعني جهد منه عفو الله بعنه فتجد أنه أنه هنا الآن تأثر بالفلاسر في كتابه هذا المقفض يذكر شهر ذلك الأنوان شغل إسماء العزم وكتاب أطوع وذكر المحقق ففي كتابه المقفض قرر هذا المعنى بأنك لا على حديث على أثر يعني موضوع تخنقوا بأخلاق آآ آآ تخنقوا بأخلاق الله وشيطة رضينا هذا الـ الـ الـ الـ الحديث أنه موضوع ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأطال في قضية هل يمكن يكون أن يرادوا به معنى صحيح نعم قد يرادوا به معنى صحيح بمعنى ما جاء به الدليل يعني أن الله متر يحب الوتر مثلا إنه طيب لا أقوى لا طيب ونحو ذلك هذا البيان تبس الجامعية السادس ثمانية أشهر وخمس ملاف طيب طلع لما تصدر كلاما الغزالي لأن الغزالي أفرط في هذا الباب لما بنع كلام على هذا الحديث الذي لا أصل له وهذا الأثر الموضوع تخلق بإخلاق الله أطلق ذلك هو اللي مثل يتخلق حتى باسماء له في بسم الله مثل الجبار مثل المتكبر انا يعني يعني يعني ماشي المباردين نطلع على كل عبد كل شيء العظمته لله والكبرياء لذائت ثم الناجعه منهم عدتهم قال عليه الصلاه والسلام الخبله اللي كان في قلبهم بس قال ذره الكبر كثير لاعب يتخلق ويخلق الكبر قال لما تخلق العد العد خلقناه المقلشف في الصفدية قال حتى الجبار جود من يتخلق الجبار ومتكبر والله مما مختص بالله تعالى. هذا في الصفدية الأولى الرأس الدينومية وأيضا جاء في الصفدية تفصيل لهذا الثاني professor manadel el الله el-salamiy houwa elli mshi rahimah allah ana min asma' allah ma yuhmad el-hadd el-ittisar biha mitl el-ilm mitl el-rahma w min el-istidat w min el-asnan فانكر بها منك وانكر ذلك عليه المازري وغيره المازري مشكيفا انا كان الواقع فيه انه قال ردت وقال انه قال لك انك انه قال ليس لله خلقكم يتخلق ويعد فوانفر وقال كذلك الشيخ في الصفيه لان فلكن المازري يقبل ولكنه ما يضلش بل الرجال يقبل قال ابو الحكم بن درجان اي نعم بن درجان صحيحه يبدو أن يكون التخلق ونقول إيش ماذا؟ التعبد وهذا المقيم يعمل بالمراطب الأربع التي مرد منها أن لديك عبارة فلاسة هي أسوأها التي تشبه بإله على قد الطارق ثم تأتي عبارة بحامد التخلق بإخلاق الله وما فيه من حذير ثم تأتي عبارة أبو الح... بن بجانو وهي عبارة صحيحة وحسنة أن يتعبد ثم تأتي العبارة الرابعة التي قال لكيف أحسنها وهي التي بها الوحيد وله ان يكون هذا بذكر سيدنا ادريس ف... مع الله لا لاكوي تعالى ولله الاسماء الحسنى تدعو بها طبعا ابو الحسن بن برجان انه يعني هو, هو صفتين لكنه راى فيها شطح فكما ذكر الشيخ احمد لانه يعني يجمع بين الحدود المباينه يعني يثبت ان الله فعلا مضيح للعالم ثم يثبت إن في الكون وهذا عنده عنده السالبية عنده أبي طالب أبو طالب بكي صاحب قوة القلوب وأبو طالب على مذهب السالبية ذكر الشيخ رحمة الله الصبادية الأول القول رحمه الله طاير عندما الكناز قدو السلطان تصرف الوجود يعني اما باديه منيح واضح طبيه هذا واضح اذا كنا تصرف باعتبار ذلك الامير ولا شوكه وصورجان لكن بالباطن هدفنا انه انا قد يكون تصرف بالباطن اا مش معناته بالباطن كل شوكه بالباطن يعني بالضبط يكون عنده مدى ملك ولا امير ولا شوكه ولا غلبة ولا امراء ولا يتصرف بالباطن المرادوز شما الشيخ؟ هم؟ نعم؟ كيف؟ باطن كيف يتصرف؟ هو الآن يتصرف بالباطن شو يتصرف بالباطن؟ يتصرف الضعر مشاهد لكن بالباطل. نعم؟ ومذكر الشيخ رحمه الله إما عن طريق اليوم عيش عن طريق الأحوال الشيطانية مثلا هو عن طريق يعني كل أشياء باطنة أحوال الشيطانية أو طريق الحين قد يؤدي ويتصرف بها يقول رحمه الله حتى يقضل بعضهم كان يقتل بعضهم بعضا باحواله الفاسده الشيطانيه كما يقتل العائم من اصاب بايله وقال ابن خلدون قال القتل فان قتل بعضهم بعض لبعض في السماع كثير يقولون قتله بحاله قتل البش بالحال احوال صبيه ويعدن ذلك من قوته وذلك ان معه شياطين تحضر هذا الفتاوى العاشر 8 10 1840 والحادي عشر ثلاثة قالوا كثير من هؤلاء يدخل في الشرك والسهر إلى آخر لتعينه شيئتي على مقاصده وعمت من يعدد الله أن يطلب الرجل يكون فيه نصب في هذا المليان ولهذا كان من يموت باسقا أو نصوبا نصوبا يسلب الطاعة والإيمان يسلب الطاعة والإيمان قالوا إذا تجمع الكمال في مجموع الأغرين تجمع الكمال في الأغرين يعني أنها لا, لا هي التي عبدت الله ولا هي التي استعادت بالله لأننا نحظنا قبل قبل قام يعبد الكواتم والأصنام لتعيير الشياطين على مقاصده فأنا أقول لا لا ولا, ولا استعانة فهذا ربما قالت دخوني في أقوار وأعمال هذا نقضي العبادة ليستعين بالشياطين نقضيش للاستعانة بطيب كلام الشيخ واضح طيب بعد نكون من تهين والله الحمد لله من هذه الرسالة وننتقل الان الى الصلاة الاختيارية بسم الله الرحمن الرحيم نحوه لله نسعين ونستغذر ونعوه بالله نشر لأنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مبن له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم سليم كثيرا قال الشيخ الإسلامي أبو الأباس تقيد دين ابن تيمية تقدس الله روحه ونور بريحه فصل في الصفات الاختيارية وهي الأمور التي اتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسحطه مثل خلقه وإحسانه وعبله ومثل استوائه ومجيئه وإكيانه ونزوله ونحن ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة فالجهنية ومرافقة من المعتزلة وغيرهم يقولون لا يقوم بذاته شيء من هذه الصفات ولا غيرها والكلابية ومرافقة من السالمية وغيرهم يقولون تقوم به الصفات بغير مشيئته وقدرته فما فأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه لا يقوم بذات رب وأما السلف وإمة السنة والحديث فيقولون إنه متصف بذلك كما نطق به الكتاب والسنة وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة أو, أكثر أو أكثرهم كما قد ذكم أقوالهم بألفاظها في غير هذا الموظف ومثل هذا الكلام ومثل هذا الكلام فإن السلف وإمة السنة والحديث يقولون انه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه ليس بمخلوق بل كلامه صفة الله قائمة بذاته ولئن ذكر ان ذلك قول اهل استقال عينه السمر ابو عبد الله بنانده وابو عبد الله بن حامد وابو بكر عبد العزيز وابو اسماعيل الانصاري وغيرهم وكذلك ذكر ابو عمر بن عبد البر نظيرا هذا في الاستواء وإمة السنة عبد الله بن المبارك وأحمد بن الحمدل والبخاري وأثمان بن سعيد الدارني ومن لا يحصى من الأئمة وذكره الحرب بالإسماعيل الكرماني عن سعيد بن منصور أحمد بن الحمدل وإسحاق بن إبراهيم وسائر ياهي السنة والحديث متفقون على أنه يتكلم بمشيئته وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء وقد سمى الله القرآن حديثا وقال الله نزل أحسن الحديث وقال ومن أفضط من الله حبيثا وقال ما يأتيهم من ذكر من ربه محدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يهدث من أمره ما يشاء وهذا من احتج به البخاري في صحيحه وفي غير صحيحه واحتج به أيضا غير البخاري كنوعين بن محمد وحمد بن زيد ومن نشور عن السلف أن القرآن العزيز كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود واما الجهنية المعتذلة فيقولون في ليس له كرام قائم بذاته بل كرامه مخلوق من فصل حم والمعتذلة يقولون القول بانه يتكلم بمشي... يقولون يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيأته ولكن مرادهم بذلك أنه يخلق كلاما منخصلا عنه والكلابية والسالمية يقولون إنه لا يتكلم بمشيأته وقدرته بل كلام مقائم بداته بدون قدرته ومشيأته مثل حياته وهن يقولون الكلام الصفة ذات لا صفة فعل يتعلق من مشيأته وقدرته وعليك يقولون هو صفة فعل لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق من وقدرته وأما السلف وأئمة السنة وكثير من أهل الكلام كالهشانية والكرامية وأصحاب أبي معاد التلمني والزهير الأثري وقوائف غير, غير هؤلاء غير هؤلاء فيقولون إنه صفة ذات وفعل هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائم بذاته وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم فكل حي يصف بالكلام كالملائكة والبشر والجين وغيرهم فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهم ومن يتكلمون بمشيئتهم وقدرتهم والكلام صفة كمال لا صفة نقص ومن تكلم بمشيئته أكمر من لا يتكلم بمشيئته فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الحالق ولكن الجهنية والمعتذرة بنعوا على عصيهم من أنه بب لا يقوم به السهل لأنه ذلك يتكلم بزعلهم يستلزم التجسيم والتشبيه المانتنئ إذا صفة عرب والعرب لا يقوم إلا بجسد الطيش بسم الله الرحمن الرحيم كما مجد الرسالة استفتحت بخطبة الحاجة والشيخ راحب الله تعرف منه كلام في خطبة الحاجة في شرح شخو بيانه ونقل أولا في هذه العجالة أنه راحب الله ذكر أن هذه من جوامع الكريم عليه الصلاة والسلام جمع قال فنستعينه ونستغره نحمده كما لخالك واللغة كذا نحمده ونستغره, ونستغره وبين رحمه الله وجه كمير من جواب الكلم فقال رحمه الله إن العبد بين عمرين بين عمرين يفعله الله به وهذا يوجبه الحمد وبين الأمر أن يفعله العبد فهذا إما أن يكون طاعة فيحتاج الاستعانة نستعينه وإما أن يكون ذنبه يحتاج إلى مامن. إلى الاستقبار أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام الله المشروع والسيادة يمامي ذكر الشيخ إلى المعطن أن عليه الصلاة والسلام تعود من, من, من المعصيات ينشع عقوبتها أو كما قال للشر من السيئة وغايتها الشر الفاعل والشر العيش الغائي كما يحبر الشيخ فقال له المشروع والسياد في المعاصي التي مثل ونستكيبها وسيئات أعمالنا أن يراد بسيئة ماذا هي العقوبة فكما ذكر شيء رحمه الله بالحسن السيئة قد بالحسن يراد بالحسن بالسيئة المعصر والسيئة يراد بأيضان العقوبة والحسن يراد بأيضان العقوبة والحسن يراد بأيضان الثواب المخصود أنه عليه الصلاة والسلام تعود بالله تعالى من شر النفس سواء الذي ترتكبه وتفعله أو سيئات الأعمال التي توقعها وعقوباتها هنا الرسالة كما نأخف عليكم في الصفات الاختيارية وهي مدودة كما مربعنا في المجلد السادس من الفتاوى من أربعين ومئة إلى والذي هنا أن, أن, أن, أن نضبط التعريف وشيخ نقم عندك التعريف هنا لما في الصفات الفلية هي الأمور التي يتصم الربع زودا فتقوم بذاته وشيئتهم فهذا هو نابطة انها تقوم بداية الله لكن من مجيئته وقال تقوم بداية الله وأطلق لقيمة تقوم بداية الله فصار صباته النتيجة كالعلم و... والسمع والمصر والحياة والعلم وانها قال تقوم بداية من مجيئته آه... هذا ما ذكره بهذا التعريف وكلك أمريكا نمزي على, على هذا آه أيضا آه هذا التعريف هو نفس تعريف الذي ذكره رحمه الله في الفتاوى الثامن تسعة عشر وأيضا هو نفس التعريف الذي ذكره الدر الثاني سبعة ربعين طبعا الدر كما سبق المرض الدر هو تقريبا لكل حديث يعمل الصباة يجب عليك صرد المؤلف رحمه الله الآيات والحديث في تقديم الصباة العلية فمزيد هذا المعنى أو هذا التعريف جاء في الفتاة الثالثة من تسعة عشر والدرق الثالثة سبع وربيين ومئة بقي أن يقال أن العلم, العلم العصير أيضا بيه هذا بصورة أيسر وأكثر بسطة ومعهم الأعلامة رحمه الله يقول السيد رحمه الله في رسالة يعني أدى الشيخ من الأحريقات البديئة له رحمه الله في الأجوبة السادية على على, على سلكوتية نعم سؤال جائنه من الجراح من الشيء الجراح في عبارك ويصف قال رحمه الله صفات الأفعال نوعها قديم نوعها قديم نمجا ولا يزال صفات الأفعال نوعها قديم نمجا ولا يزال وأفرادها وجزياتها لا تزال تجدد كل وقت بحسب إرادته وحكمته التي يحوض عليها فتلعب أن المؤلف رحمه الله والعلامة السادية بيلك أن نبع الأفعال أننا رحيش قديم قال لي كيف؟ لا ميدل ولا إذا يعني لا صفيته أن أزاليه ولا ديه أن أزاليه في مهما وأن أزاليه لكن مراده ها وفق المعبر الفلسفي تاعهم فان ايش يعني ذاته كل وقت يعني انه ايش ان مراده متعنف بايش بمشيئه اختياره حسب ارادته وحكمته شيخنا العلامه الرحمن بن يقول لا الصح وصفه بالقدم انه ايش ليست فعليه ليس الصح وصفه بالقدم مطلقا ما يقول الاستاذ علي قديم بإطلاق مدكر كامل شيخ الإسلام لما جاء هذا كلام قال أن أول من قرأ من قرأ هو من يقول وهذا غلط دين ظاهر ومدلع على أن يمكن الصلاة للعليا اختياريه وإنما يقول قديم إنه حازل أحد مدر كلام الشيخ العلام خبراك يقول ناصح وصفها من قرأ المدلقا لأنها الله يقال جنس الفعل إنه قديم جنس الفعل ماذا؟ قديم اللحب. جنس القديم النوع ولكنه حادث إيش ولكنه حادث الأحد إذن ترحينا الآن أن الصفات الآلية أنها قائمة بذات الله متعلقة بمشيئته وأن نوعها قديم أو جنسه قديم لكن افراد عيش ماذا؟ متعلق بمشيئة يخطيئه أو كما عبر أشير السلام بموضوع الكلام حادث إيش الأحد هذه تعريبات متثقة لا تنبقي عند العبارة لبي محمد رحمه الله والشيخ الإسلام أردها مقررا لا يهم هذا أننا نقول أن الصفات جديدة متعلقة من شيئة الله أن نصدوا بين الكلام وبين الصفات الفعلية كمثل المغفرة أو مثلا السخط أو الاستواء يعني نتعلم أن تم استواء العرش وثم كما تعلم أن تبديش الترتيب معيش مع التراخي وأن الاستواء لا ينقع بعد إيش بعد خلق السوداء فذي إبارة ذكرى شهر الإسلام وشهر الإسلام تعالى أن في محمد ما في من التحقيق والتقييد فقال رحمه الله الممحمد يقول لم يذل الله متكلما عالما غبورا لم يذل الله سبحانه متكلما عالما غبورا قال لشهر الإسلام قال فذكرى الثلاثة فالعلم ماذا صفحش نعم صفحش فيها العلم الواجبه فالفرض القديمه واجبه واجبه لان صبرت على عرف بالقسم العقليه واجبه ولا جائزه ولا ايش ولم تلي احكام الحماويه قال فان حل مصيبه قديمه واجبه واجب ولا جائزه بل المغظره جائزه متعلقه بمشيئه ويغفر مقدوم لمن مشى المغظره جائزه المتعلقه بمشيئه كنت ونتراهم عندنا الشاهد وان كلام يشمل العلم ويشمل العلم من جهه ويشمل المغرض من جهه فهذا قال جزء من الكلام ليس لما تنظر بالاعتبار شبه العلم في عيش قديم ولما فاض المرصد في عيش يكون, يكون فعلا صار العلم في قديم من نوع عيش حادث الاحداث كما قال رحمه الله في كتابه السادس 60 و آآ وعلى كلهم يعني إلا أنه تعرفون من العلامة الشيء محمد العثيمين جعلت تقسيم ثلاثة إلى شكل ثالث صفات ذاتية وصفات فعالية ثم قال صفات ذاتية فعالية يهمنا في عداء أن نعرف أن الصفات الفعالية ان قائمة بذات الله وفي نفسه أقربانيش هي متعلقة بمشيئته واختيالها من هذا التعريف قال عندك بعد ما ذكر التعريف السبات قال من المنفق من الجزء يقولون لا يكن شيء من هذا السبات من غيرها نعم هؤلاء أنكروا أنكروا يشهد من هذا السبات قال لا يجوز طيب حجتهم بين الشيخ رحمه من هذا قالوا أن الدالة عندهم على حدوث هذه أشياء هو قيام السبات والدليل يجب طرده فالتزموا حدوث كل الوصول بصفة قرائمة بي وقالوا أن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بيش ما هذا الكلام. يعني قالوا الآن هذا الكون يعني أوراق العالم ما صار حادثا إلا لأنه ليش نصول بالصفات يعني ليش الصفات ليش من خصائص ليش هذا العالم أو كما مع أن هذه الصفات من خصائص ليش الأجساب انا فحتى يتسق في اثبات ان مادة العصيان هو ان العالم حادث فجعل الصلاح من خصائص ايش تبع خصائص العالم يعني قيم اي شخص يعني اذا اذا وصلنا للرب الصلاح صار ايش صار ماذا صار يعني اساسا صار غير تشبيه وفي هذه على هذا الابعاد طيب احنا نوريكم لديه المنافقه من السالبيه وغيرهم يقولون تقوم به صفات نعم فإذا معنا الثلاثة بتقوم صفات العين كما أتبع صفات الذاتية الجحمية المعتبرين ينكرون الصفات قلها لما جاء بالكلام يعني أحدث هذا الحدث فأتبع صفات الذات وإنكع صفات البعض قالوا تقوم تقوم به صفات غير مشيئة اختياره أو قدرته فأما ما يكون بشيئة قدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا لا يقول بذات الرب فالحق ان متنمش هذا قال كلام معن قائم بناء الرد جعل كلام صبيش ذاتيه او كما يقول صبيش قديمه اول من قال فوق القديم ان كنا السماء مره هنا هم يعني إما يجعلون هذه الصيغه قديمه بايدها واحنا يعني تشبهون يجعلون, إش يجعلون إش هذه الصيغه ايش انا يعني ما يصير ايش لما خرج من الممر بنا بالدواريه لما جاء الاراده فاحيانا في الشر ايش بالثواب الاغاض اجعلون عفوا بالمحبه عفوا لما تاتي المحبه ولا الغضب يمثلون ايش بمخروط المحلول من الخصيد الاقومات النعم الشيخ الاسلام رحمه الله لاحظ الان عندنا قولان متقابلا متقابلان انما تنحبون في عده مسائل ان الشيخ حفاث مسائل يعني يدرك ان الاقوال المتقابله ومتبادله لكن يبين لك الشيء كان اصل الشيء ايش؟ وهم القدر ما زال المساله من هذه المساله قال رحمه الله منشا الرامي الفريقين اللي هم الدهن المتدله من جهه والكلابيه من جهه منشأ الصراع الفريقين اشتراكهما في ان هناك تقوم به ما يكون بارادته وقدرته واشتركوا في الاصل بس ان هناك بالله تعالى ما يكون من مشيئه فيه فلازم هؤلاء إذا جعلوا ويتكلم بإرادته أن يكون مخلوقا من هؤلاء يقول فلازر معه أؤلاء إذا جعلوا ويتكلم بإرادته أن يكون مخلوقون اللي من ؟ لا المتدلة من يدج مخلوق فالقل الماثلاء إذا جعلوا ويتكلم بإرادته أن يكون مخلوقا من؟ لا مخلوق؟ من لكن ماذا ؟ هذا لي زلاء النساء قال في هؤلاء إذا جعلوا ويتكلم بإرادته يكون مخلوقا ولجم هؤلاء أن يكون قادرا على كلام ولا يتكلم مشيئة يصبح كلام ماذا؟ نعم؟ يصبح كلام قديم يتكلم ربعاً شيء فيه في كل وقت نعم أما يتكلم مشيئة كما قال إما ما هو إيه أرى لكم يكون, يكون, يكون, يكون هذا لا يقللون هكذا في الضرء الثاني 11 و 100 المقصد أنه أنه أنه يعني أن هاتين الطائفتين تشترك في هذا الصدق لأن الله تعالى لا يقوم به صفة تقوم به باختياره ومشيئته قالوا أن السلمة وإنما تسلموا يقولون أنه تظهر ذلك في مناطق به الكتاب والسلمة أين عنه ظلمت لهذا الكلام فإن السلمة وإنما تسلموا الحديثة تقولون أنه تقلل من الشيء طبعا كل شيء قلل الكلام لأنها كما قال مسألة كلام عيش حيبة الألام وهي التي وقع فيها لبس ظلال والشيف ذكر أكثر أقرب التزعين تقول في هذه المسألة كما ذكر الشيخ وذكر شرح الطحوية وغيب الصواعق قالوا ذكر ذلك ان قرى سيدنا ابو عبد الله بن علي طيب عبد الله بن حامد ابو عبد الله بن الحمد لله اليه الحمد, الحمد. الحمد. الحمد أبو عبد الله بن حامد قال فيه في الفتاوى وقال في اصوله قال في اصوله كما في المجلد السادس من فتاوى الدين 600 ابو عبد الله عليه يقول ابن عدي ولا بن والأمصار إنه رايش من أبو إسماعيل في ميش؟ شيخ الإسلام هروني شيخ الإسلام هروني صاحب ذنب الكلام وغيره وكذلك ذكر ذلك ابو عمر عبدالبر نظير الاستواء وذكر عن المتقدمين الأم الكبار وذكر حرب إسماعيل الكريماني أين ذكر قال الشيء رحمه الله في الدر قال في مسائلهم معروفة التي نقل عن أحمد إسحاق وهو كتاب كبير صنّه على طريقة مبضى طيب نسمع لذانا الله كما قال في الدار الثاني سبعة سمتين عشرين قسم الله قرآن حديثا فقال الله رزل أحسن الحديث نعم فمقصودا من القرآن كون يقول أنه قديم النوحة العظل الذي عليه جمهور السلام رحمة الله عليه من القرآن صدي نحن نسمع الآيات ماتن ذكر من محدد والشيخ رحمه الله دي أن يهدم على حدث قال حدود في لغة العربي ما ما تجدد قال ان في لغة العربي أي ما تجدد وايضا شمالقدر بهذا في قضيه ايش تجدد العشق فعل الرب كذلك مثل ما مر بينا مثلا في رد على المحاسبي غير مثلا كما الاخ وصيه ذاتيه لكن ايضا شيء يشر متعلق من يسمى يعني البيت الشيء قالوا جاء في قرعه 10 تبلي في قريه وما جاء من التي كنت عليها تم الى العلم هنا ما عندنا القدريه نظريات الغنات ينكرون العلم انما انا على شان بعد وقوعها ولا يعني كنوا مضاربيين وعندنا الاشاعره الذين اثبتوا العين كصفه ذاتيه لكن ما ياتي متعلقا بالبشيه اختيار ينكرون ذلك ويقولون أن ما قد علم الله صار ايش صار واقعا لكن هم يثبتون هذا العلم لا لا يتبتونه. اما أما نسلنا لا يثبتون الألم القديم الأجلي ويثبتون هذا العلم الذي جاء عقبه تحميله على القبلة فهذا الذي يعبر عن الشيخ ماذا؟ التجدد, التجدد فعال الله فالمقصود من الشيخ قال أن هذا ما نحفظه أغداء هو إيش ما تجدد لكن هذه عبادة أنا أتكره لكم منكم في كتابة أخرجها أخونا الشيخ سليمون غصن لبن تيمية فصول في آيات الأنبياء نبي الموطن أورى على شكل نفس ابن ذيب رحمه الله كما لا يخبأ لكن في إبارة جاءت عكس ما على إبارة قولناها لكم جاء هكذا ومعلوم بالاضطرار أن الحدوث في لغة العرب وسائل الأمم لا يراد به إلا ما كان موجودا بعد عدمه كان الشيخ يقوله او كان في الكتاب سبحانه 64 و معلوم بالاضطرار ان الحجوذة بلغة العرب والسائر الامم لا يرادوني لا حد يرادو ما بالحصر الا ما كان موجودا بعد عدمه هل تشكي مع عبارة الدار؟ لما تشكي هل تشكي؟ او لا هذا الشيخ يقولك ان هذا لا اهنا عبو الشيخ ليس بتتجدد يعني فيه بلغم الرسائل التي ما يشت تجدد ايش فعلا لا لكن أيضاً يعني هو أن يومك كان اللفظ موهيم موشن لفظ موهيم تجيب بعض السلف يعني مدام له يعني لفظ موهيم بحال يعني يوهيم خلق القرآن فأنكر وعيش هذا الإطلاق يعني لكن تقول قديم النوحات وفلاحات أنتقيت وقصصوا وأستمدت إلى مدى الآيات لكن لو ذكر القرآن هذا ما ينكره السلف على داود يقول جهاز الله الله أنكر أحمد رحمه الله على داود لما قال إن القرآن محدث لوجهه الأول محدث عند الناس مخلوق ولواقف القرون إنه محدث محمد داود يقول إنه محدث وليس مخلوق وأنه تكلى به وأنه قائم به وقب تنازع الناس في لفظ محدث هل هم مرادبهم لفظ مخلوق قيلاً؟ والفرق التفريق بين محدث مخلوق لأنهم اصطلاحوا أئمة الحديث وهو موافق للنغة التي نزل بها القرآن ومن المفق للنغة التي نزل بها القرآن قال يوافق كرامهم في الفصول ولا اللي في اللي في أنه في الدر اللي الدر نعم أن هذا معناه أن الحادث مع يعني ما تجدد وليس ما كما في الفصول ما, ما كان مدودا بعد عدمه هذا في التسليمية الأول كميرل الثلاثية وثلاثمية لكن الحمد ذا كان من وجه الأول أي. منه بدأ إليه عود منه منه بدأ إن الله فأتكلم به ولكن حق القول مني وإليه عود شبعا إليه عمد. أنا عادي أخذ الظلم كما جاءت ذلك الحديد العثار أنا هيش؟ من الصدور والسطور إذن المقصد لما يقول الله تعالى تكلم مشيئته المرابب بأن كلامه كلام ماذا؟ كلام أخو أنا فأهم يثبتون مشيئة طيب الكلاب يثبتون قال رحمه الله وهو يقولون الكلام اللي من كلابه والسالمين طبعا الشهرية الكلام صمد ذات لا صمد فعل يتعلق مشهده هؤلاء يقولون الصفة كبير منو لايت؟ يعني مثل سياده يقوموها الفعل عنده مو مفروض يعني فيع علينا هو ايش؟ هو هو المفروض هذا عنده ممفهول. حتى اللي عندها ايش؟ عند الاشاعره وانت بس الفرق بين الفاعل والمفروضين فانت الان مفروضات الله وانت الان تسال تصلي هم قال ان فعله هو عند فعل الرب لا فان فعله غير ان صار يعني يمنع على عن عن البحوث قالوا مثلا هالمسله بالتيار اللي هم بكره اجاب الحكم ورادوا الكراميه واصحاب بما بماه الثمنيه وقال الشيخ محمد في مواطن قال ان ايضا هذا مذهب اكثر مرجئه عباره هذا اكثر مرجئه وشيعة فهمك هشام اكثر شيعي او رافضي وابن العاد ايش مرجئه نمس الشيء الزهير الزهير الزهير الزهير ذكرها نكترجمت اي ظنوه لا لا ما, ما ديش يصير زهير هذا عاد لكن هو ذكر الزهير الزهير وفيه الفركاء والسارس قال سماها البابي شو قال عدتنا زهير اليامي كيف صار اتبع رجرانه لا, لا لا لا هو البيوت المكاوة البابي كذا عاد أسأله يام يمكن أن بن خبره طيب زله سريعه بعض بعض هذا من من الاداره طيب وطا يكون موضوع دفع لا تزال الاذات طب هنا الكراميه يعني الشيخ المجدو الفايده ذكرت محمد عليه الصلاه والسلام بالكراميه السلفه ما تعرفونه يقولون ان نوع قديم ولا الافراد ايش حالهم لكن الكرم يعني انه ايش يجعل, يجعل النوع حادثا يبقى ان الله الله الكرميه تجعل النوع حادثا واكثر حديثا هو يجادل ان النوع حادثا من قديما يفرقون بين ايش بين النوع بين ايش الافراد والاحاد فالنوع القديم والافراد يش حادث في اي متعلق بشيئاته ايضا الكرميه ان يقولوا انه الحادث باطلاق بان انه في حال تكلم وكان نتكلم ايش ليز متكلم وهذا شكل نقص ان قوه العرب الكلام لكن الكلام مش متعلق من شيء اختياج كما من شغل طحاوية او لا انت الآن انت سواء الان فاذا تكلمت ما قامت ليش كنت معطل عن كلام او كنت مثلا اخرص وانا وإن لا انتقلت من ان تكون متكلم بالقوة الى ان تكون متكلم مش بالفعل هذا في الفتاوى السادس واحد الستين ومئة وايضا في اربع أبو الكرامي يعني وعب ما يخدم تشبيه لكن كما مربعنا في شرعة تدورية ان الكرامية هم أشبه طوارف الكلاميش قربا لأهل السنة لكن عثر التشبيه يعني تجد لما يطلق القرآن كل حادث بإطلاق كون يعني أيضا عندما يطلق القرآن يطلق جس القرآن جسم بهالإطلاق لا يعني أن تسمى على أعراق احنا لا نسول كما يقول المتكلم من في الاراض ان لنا البي اطلاق لانفض لان الاراض صارت يعني غرضها في الصيام ما نمشي وما عايش كما في مثل هذا النهض او المجمل فلذلك واحد من اكو مسلكان اللي يكون المتكلم يعني, يعني هذا قضيه ان ان ان, أن, أن, أن, أن هذه فعل يعني هذا كما هو متملك رامه اي مجموعه حتى قال الشيخ في الدر حتى اساطيره ثلاثه اللي هم طبعا قموا عرصتهم يثبتون لذلك يثبتون لذلك وقال هايضا هو قول بالبركات بركات المعرفين يسو صعب ويعتبر أبراكات مين كان في بغداد في بغداد فالذي ألا أثر كان في بغداد بغداد أهل سنة ومسينا كان مين في مصر. كان في مصد يعني كان وقف ظلميش العبيديين والرشد في بلاد مغرب ففاة ترويش في التمشعر فنجيب انه مجموعة لأكل بيئة لا أثر في تقليل الشخص الحق أو بعدها هذا هو الدرع الثانية سوعة تشرين أيضا جاء في تسعة وخمسين ومع ذلك السيخ جمع الثلاث مجموعة لأنها رصفة ذات خوفة قال رحمه الله والكلام للصفة كبيرة لا شكال ذلك العقلي ذلك يتكلم أكثر من إيش من إيش كذلك وابراهيم عليه السلام سيد المساء قال عن هؤلاء الاثمان تساله ان كانوا نسك وان الله تعالى عامل هدى المتقين في قناه فاذن ان لا لا يتكلموا عليه شلونها اظنهم يعلم ولا يهين السبيله فهل متقرر ان الذي لا تتمنن عليه هذا الاكسوبيت ناقص وصفه عيب يكون الشيء غير نظام الصدري عندما طرفان يتعل هناك من يقول ان الصينات قديمه بعيد من هؤلاء لاشاعر فهم ايش هؤلاء يكون الطرف الاخر من المخلوق المفصل من المعتذية المعتذية ومر بلا أن عصر الشبه يشت واحد هذا الصغدية الثانية تزع وثمارين طبعه الله ولكن الجامعة المعتذية ذاه على أصله من أن الرضا لا يقوم بصده لما قالوا إذن ذلك بزعمة السنزم التشبيه والتجسيم المتنع بصفة عرض والعرض هكذا زعمه بلع على هذا الأصل الفاسد انه أن إثبات السنزم تشبيه طيب ماذا كان تشبيها قالوا ان الصفات من خصائر من خصائر الجسام وان فراما ساقط فقال يصنع مرحقوا العرب لا يقوم بالعرب وقال مرحقا هذا في غاية البسات وان الصفات ليس من خصائر الجسام بل الاعراب ايضا ايش توصف ايزا مثل ما وقال برج شديد حرم شديد فكلا الاعراب توصف وان فراما قال رحمه الله لا رأي بل الاعراب توصف فيقال من شديد وضعيف ومحبة قوية وضعيفة فاتل في شرح الأصفانية تأخيث الساوي المطبوع 48-400 وقال في شرح حديث النسول رحمه الله وإذا كان الأعراض توصف بالمجيء والإتيام وعلم أن ذلك ليس من خصائص الإسلام يعني العرب المقالة سكت عن موسى نعم الغضب فلما وصف. انا عايزك يا هنيد انا حاجه ديش الحديث المجنون وصار من 36 و40 ارجو الله شاء الله في درس قادم بالله التوفيق ووصل الله محمد علي وصاب يا جماعه في اشكال حبه سابقه او لا ما تعرفوش يعني هذا الكتاب المصون Vous savez, je...